جن على فوق جبينك وسط واصطفلا يحمل له فجاءت خير ونور منتظر يعمل لكي يخرج نجيل ارادتي يا ابني حطط جدع بتاج كرامتي يسعى سند سند لله نوحي عزمنا وبه سنبلغ حلمنا حلم الكرام ربي زاد هيا لنبدأ بالعمل سنصر لا لا لنمر لنعيد ترميم الأمل أخلاقنا منهاجنا فالروح تسمو بالقيم سامح بلا أدنى ندم أحسن وساعد وابتسم ترقى بهدي نبينا ترقى بهدي دين استقي يا نفس هيا أشرق لتعود عزة جيلنا لتعود عزة جيلنا تجمع آلاف فوق الجبين كشمعة وسط الظلام يحمل له فتيات خير هن نورا منتظر يعمل كي يخرج نجيل إرادتين دعا بتاج كرامتي يسعى لي يولبسنا الدرر يسعى لي يولبسنا الدرر تاج الكرامة ثابري إنجازك يعلو القمم ولترتقي ولتغلبي كسلا تشيب به الأمم منك العطايا جمة وبك العزائم لا تنم كم قد نفضة بالآية فامتلأت قيام تنتن التي فيها مرارة لغرسها والحافظات تتوج ختم الكتاب المنتظر ختم الكتاب المنتظر علمتنا أن نغتنم فالوقت لا لم ينتظر والخلق غايته العمل هيا معا كي نعتبر هيا معا كي نعتبر تاج على فوق الجبين كشمعة وصف الظلام يحمل له فتيات خير هن نورا منتظر يعمل لكي يخرج نجيل إرادة يبني الحطر يدعى بتاج كرامة يسعى لي يلبسنا الدرر